Book 2 18 18 18 <تصفيق> talon siivous <تصفيق> تنظيف المنزل تنظيف المنزل tänään on lauantai اليوم هو السبت اليوم هو السبت. تنا عن مايلا ونايكا. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. تنا عن مسيب اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. منا بس انك يلبهونن. أنا أنظف الحمام. انا أنظف الحمام. من ميهني بسيارته؟ زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. لابسات بسيط بولكوبيرت؟ الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون. الدراجات. مومي كارستلايكوكات. الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Minun mieheni siivoa hänen kirjoituspöytänsä. Zauji Jurettibu Mektabahu. Zauji Jurettibu maktabahu. Minä laitan pyykin pyykkkikoneeseen. Anna Ada ul-Rasila fil-Rassala. Anna Ada fi el من ريبوستمبوجت؟ أنا أنشر الغسيل. أنا <مين> أنشر الغسيل. من عسيلي <تنبوكت> أنا أكوي الملابس. أنا أكوي الملابس. إيه <إك كنطواتلي <أغط> كايسات؟ النوافذ وسخة. النوافذ وسخة لطياً لقاين الأرضية وسخة الأرضية وسخة أستيت أوضت لقائسية الصحون وسخة الصحون وسخة كوكبسيقنات من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ كوكاي موروي من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسه الكهربائيه كوكا تسكا من الصحون من يغسل الصحون